ivan nou filran الصور souri la fra toutza wo oumi la si بَيْنَا عُمَانَ إِذْ وَقَتِ الرَّاخِرَةُ والملك لَكَ وَلَا آو جايا وَيَمِرُّونَ بِكَ فَوْقَ غُبْ وان من قولا ويعمل كافأه قوم يومئذ ثمانين خمرا ويعملون صواب بكفؤ. فأما من أوتي كتابه worsening in <Sings> power <Sings> after all <تصفيق> <تصفيق> في جنات عدن التي كوكبو مزي و لفتم في